الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضور؟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 وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم أبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها سمعوا لها وهي تفور تكادو تميّز من الغض كل ما ألقى فيها فوج سألهم خزانتها سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا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 ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في معانك وكلوا, وكلوا من رزقه وإليه النشور مَن تُمَّن مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمور أم أَمَّن تُمَّن مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا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 وهي أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة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 زلفت سيئة جه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنت به تدعون. قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَنْ مَعِيهِ رَحِمَانَ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِن عذابٍ أليمٍ قل هو رحمن وأمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظل رمبيان قل أرأيتم إن أصبح ما آؤكم غورا فمن ياتيكم بماء